أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم, ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون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 وقيضنا لهم قرناء فدينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والانس إنهم كانوا خاسرين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 لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أين الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين